وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى كما قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما وقد كان الله تعالى متكلما ولم يكن كلم موسى عليه السلام ذكرنا مثلا أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يسمع أ و الانسان كبشريته يسمع ما يناسبه أ م ا إ ذ ا تكلم بكلام لا يناسب بشريته لا يسمعه وضربنا مثلا في كتاب الله تبارك وتعالى لما قال موسى لربه ربي ارني انظر إ ل ي ه قال لن تراني هذا في الدنيا لانه لا يرى ما يبقى بما يفلى اما في الاخره ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ايضا كما ذكرنا عن ربنا سبحانه وتعالى انه قال انكم سترون ربكم رؤيا عينيه كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته تضامون تضامون المعنى ربنا سبحانه وتعالى يرى بما يبقى ف ا ل ج ن ة والنار باقيتان ب إ ب ق ا ء الله لهما و أ ه ل ا ل ج ن ة خلود بلا موت و أ ه ل النار خلود بلا موت فينظر إ ل ى الباقي بما أ ب ق ا ه لكي ينظر إ ل ى الباقي اما في الدنيا فلا فربنا سبحانه وتعالى لما تكلم مع موسى تكلم معه بكلام يتحمله موسى ام لا و إ ل ا ف إ ذ ا كان هذا الكلام لا يتحمله موسى لماذا تجلى ربنا سبحانه وتعالى قدر هذه للجبل حتى البسك ضارب المثل لموسى أ ن ك لا تستطيع هذا في الدنيا ولو استطعته لاستطاعه هذا الجبل وهو أ ك ث ر تحملا منك و أ ش د و أ ق و ى فيه ف د ل ا ل ة عقليه ة لأن القوم يتكلمون بالعقل ي ف دلالة عقلية على ق ي ة ع ل أ ن ا ل إ ن س ا ن يتحمل أ ن يسمع كلاما معروف لنا مفهوم مسموع لنا وهذا فيه إ ث ب ا ت عقلي على أ ن الله عز وجل يتكلم بكلام مفهوم عربي فصيح مبين سمعه جبريل من رب العالمين وسمعه النبي من جبريل وهكذا أ خ ي ر ا حتى ندخل في ا ل ف ر قال الامام عليه رحمه ة ا ل ل و الله ق ر آ ن ك ا ا م ل ل في المصاحف م ك ت والقران ب وفي و وعلى ع ل ب ي عليه غير صلى الله وسلم أنزل وقال والقرآن غير مخلوق نعم القرآن نعم كلام الله ووحده المكين ودستوره المبين وكلام الله المبين تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على سيد المرسلين بلسان عربي مبين غير مخلوق منه الروح على مخلوق وإليه به عربي بدأ غير يعود سيد اجزاء سور م ح ك م ا ن ومتشابهات أ ي ن م ا تصرف هو كلام الله متلو ب ا ل أ ل س ن كلام الله محفوظ في ا ل ص د و ر كلام الله مسموع بالاذان كلام الله أ ي ن م ا تصرف هو كلام الله منه ب د أ و إ ل ي ه يعود ومن قال أ ن ا ل ق ر آ ن مخلوق فقد كفر وهذا قول علي رضي الله عنه وقال ومن كفر بحرف منه كمن كفر به كله إ ذ ن فعلي رضي الله عنه يكفر من قال علي رضي الله عنه اكتبه ا مش عندك من كفر بحرف منه فقد كفر به كله إ ذ ن فعلي رضي الله عنه يكفر من كفر من أ ح س ن شيعته يكفر شيعته ل أ ن ه م يقولون ناقص محرف فيه آ ي ا ت ناقصات وفيه صور أ ي ض ا ناقصه هذا ما تحرر إ ر ا د ه وتهيا اعداده من قول الامام إ م أبي حنيفة ع ت ق ا ا د ه في ل أ س ابي ء والصفاء واللقاء القادم ت ا وتعالى نكمل كلام ر ك نكمل أ ب ح ن ي ف ة في اعتقاده ولكن في ا ل ق فإلى ا ل ر ب س ب ح ا ن ه والصفات ت ع ى أن يرضقنا ا ا ل ل إ خ ي ل ل والعمل قبل أن نبدأ في الفقه خمس نجيب على السؤال ق و نجاب نبدأ أحبك أن في ألبغي ح ن أن نسمي الله بالصانع ي فيه يجب هل قال الله لا لا يجوز ل أ ن الله تبارك وتعالى قال ولله ا ل أ س م ا ء الحسنى ولم يقل لله ا ل أ ف ع ا ل و ا ل إ ن س ا ن م أ م و ر أ ن يتعبد ربه سبحانه وتعالى بما امر به قل ادعوا ل ل ه أ و ادعوا ل ر ح م ن أ ي م ا تدعوا فذكر ربنا اثما من اسمائه ولفظ الجلاله وذكر اسما اخر الرحمن ولم يذكر الفعل و أ ي ض ا فيه د ل ا ل ة على أ ن ن ا م أ م و ر و ن أ ن نعبد ربنا ب ا ل أ س م ا ء التي ذكرها ربنا في كتابه وذكرها نبينا في سنته وفقط ولا نعمل العقل في اشتقاق إ ث م ا من الفعل و إ ل ا فالافعال في ا ل ق ر آ ن تزيد عن ستين و ث ل ا ث م ئ ة إ ذ ن فسم ي ربك المفتي يستفتونك قل الله يفتيكم ولا تدخل للعقل الصحيح في عبادات ت و ق ي ف ي ة ا ل أ ص ل أ ن ه ا ت و ق ي على النصر بمعنى قل اللهم مالك الملك تؤتي, تؤتي وتنزع وتعز وتزل أ ر ب ع أ ف ع ا ل اشتق منهم الولي بن مسلم علي ه ر ح م ة الله اشتق اثمين المعز المزل لماذا تركت المؤتي والمنزع وهما فين؟ في سياق ا ل آ ي ة و ا ل ا ي ة التي بعدها يخرج تولج الليل ا م و ل في النهار وفي آ ي ة أ خ ر ى يخرج الحي ة من الميت نسميه المخرج ا أ ن ت م تزرعونه أ م نحن الزارعون نسميه الزارع. نسمي المنكر لا ف أ ن ت م أ م و ر أ ن تسمي ربك سبحانه وتعالى بما جاء به النص صحيح صريح ولا تعمل عقلك باشتقاق لا يجوز ان تسمي الله الصانع قال اطلق دكتور من الدكاتره م ع ن ا دكتور معناها, إيه؟ دكتور معناها, هي معناها اصلا أ ً أ س ت ا ذ في ا ل إ ن ج ي ل هذا معناه أ س ت ا ذ في ا ل إ ن ج ي ل من ا ل د ك ا ت ر ة لفظ ا ل ح ش و ي ة على من ينتسبون إ ل ى ا ل س ن ي ة ماشي فما معنى ا ل ح ش و ي ة الحشويه اهل ا ل س ن ة من لدن الرسول الى ا ل آ ن يثبتون لله ما أ ث ب ت و ا لنفسه ويبقى وجه ربك أ ل الله وجه؟ يد الله فوق أ ي د ي ه م أ ل الله يد ينزل ربنا إ ل ى السماء الدنيا طيب كل هذه أ ه ل ا ل س ن ة يثبتونها بلا كيف نعلمه والكيف يعلمه الله ليس كمثله شك يقولون طيب إ ذ ا أ ث ب ت ت م لله اليد ف أ ث ب ت و ا له ا ل أ غ ف ا ر و إ ذ ا اثبتم لله الكلام ف أ ث ب ت و ا له الهلاه اللهاه والزور والرئتين أ ن ت م ترون بشرا أ م ا نحن فنثبت ا ل ص ف ة على ما جاء بها ا ل ق ر آ ن والسنه فقط فيطلقون على اهل ا ل س ن ة ح ش و ي ة ل أ ن ه م جهلا ا منهم يظنون أ ن ن ا نعبد مخلوقا ولا يعرفون أ ن ن ا على الدرب نسير على درب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنذ سنين ط و ي ل ة وهم يقولون ع ل ى ه ا ل س ن ة أ ن ه م ح ش و ي ة قال وهل ا ل س ل ا ف ي ة أ و السنيه ح ش و ي ة أ م م ب ت د ع ة لا ا ل ف ط ر ة ا ل ص ح ي ح ة في كلمتين ا ل ع ب ا د ة ا ل ص ح ي ح ة والمعتقد الصحيح في كلمتين في كتاب الله تصديق خبر الله وتنفيذ أ م ر الله ربنا أ خ ب ر ك بخبر تصدق تصدق سبح اسم ربك ا ل أ ع ل ى تصدق؟ طيب ينزل ربنا الى السماء الدنيا تصدق جميل طيب لا تقدموا بين ا ب ل ا ل ل ه ورسوله تنفذ أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة تنفذ ه ذ ه ع ق ي د ة المسلم الصحيح فقط أ م ا أ ن ت م فتقولون لا إ ح ن ا مش ه ن ص د ق عشان خاطر ده ممكن يكون ف ي إ ي ه ا م بالتشبيه في عقول الناس ل أ ج ف ذلك قال ابو علي الجباي لوجدت لو السبيل لاحكها من المصحف لفعل عرفي حك ايه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال لوجدت لو السبيل لاحكها من المصحف لفعل ليه تنزيها لله ووضعت مكانها وهو الحكيم العبيد عشان مايبقاش في سميع والانسان سميع بصير والانسان بصير فهؤلاء يحكمون بالعقل ونحن نحكم ب ا ل ن ق م سئل ا ربي سبحانه وتعالى اي رزقنا اخلاصك القول والعمل انه لي و ذلك وقادر ا ل عليك